بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرقاة أزوادك والله غفور رحيم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 119. وإن إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 110. والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات ثِنائِ بذاتِ نسائحاتٍ ثيباتٍ يا فُسَكُم وَأَهذكُم النارًا وَقُودُ غًا النَّ سوالحِجََ وَقُودُ غَن سوالحِجًَا وَعَلَيذَ مَلَائِكَةُ غِلَغُ شِدَادُ لا 116. يفعلون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 117. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخل جَنَّاتٍ جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله نبي يوم لا يخز آمنوا معه نورهم 126. يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا فِيقِينًا وَغُلُ الظَّالِمِينَ وَمَنْ أُوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتُ نُوحٍ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فقالتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل دخولا نار مع الداخلي. فضرب الله مثلا للذين آمنوا رأت فرعون إذ قالت رب بني عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله